تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طوافي بفكر عميق ترى ما سيطرح على افتياري وماذا رفيق تفكرت يوما بمعنى ورسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيردوك ظل رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق ورسلت طرفي بفكر عميق يرس عليه اختياري وماذا سيغدو سيغدوك ظل رفيقي وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهست نفسي لبحث الثقيقي ركبت البحار وخبت الصحارى وسرت النهار وقد جفريتي فريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحي للطريق اهتدي للطريق تفكرت يوما بمعنى الصديق وارسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيقدم كظل رفيقي فإذ بي على حين ياسن وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي فإذ بي على حين ياسن وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماض عريقي فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الانام صديقي لقد طال صبري وما اسير فهل لي عيني بصير وكفي طريقي فقال استمع انه من يؤدي حقوق تاخي كعقد وثيق ومن حين تفضي اليه بهم وغم وحزن كرب وضيق تجد منه جودا بصدر رحيبي ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحل إلا صديق لقاحي فهل نال غير ارتشاف رحيقي كما الليل إبصال ظنت دهرا فهل كان يحلو بغير البريق فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي فصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى هو